الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس ال82 من شرح المنظومه السفارينية في معتقد اهل الاثر اي معتقد اهل السنه والجماعه ولا زلنا معكم في الكلام عن الايمان وبالذات عن ضوابط التكفير وشرعنا معكم في درسين سابقين وذكرنا لكم ان تكفير المعين مبني على عده امور منها اولا معرفه مذهب اهل السنه والجماعه وتعلم انواع الكفر واسبابه وقلنا كذلك تكفير المعين يحتاج الى حكم قضائي والحكم القضائي ينبني على اصلين الاصل الاول معرفه اسباب التكفير والحكم الثاني متعلق بحال هذا المعين بحال هذا المعين من ناحيه اثبات وقوع الامر المكفر من هذا الشخص والنظر في خلوه من هذه الموانع وتكلمنا معكم عن الردة وقلنا عنها بانها هي الرجوع عن الاسلام الى الكفر والردة تكون اما باللسان واما بالعمل واما بالقلب لكن الذي يعني يتكلم فيه العلماء في باب الردة انما يتكلمون في احكام الظاهر في احكام الظاهر وهذا باب يعني قد اختلط كما قلنا على كثير من الناس سواء الذين عندهم غلو في التكفير او الذين عندهم غلو في الارجاء فاولئك حكموا على بواطن الناس واولئك حكموا على بواطن الناس وعلى مقاصدهم بمعنى ان الخوارج حكموا على الناس على الناس ببواطنهم وهؤلاء ايضا حكموا على الناس ببواطنهم فجعلوا ان الاصل فيهم الاسلام واولئك جعلوا ان الاصل فيهم الكفر وقل بان مذهب اهل السنه والجماعه انهم يفرقون بين الاحكام او احكام الايمان والاسلام على الحقيقه والاحكام ع في احكام اي الظاهره احكام الدنيا فاحكمون على على الشخص بما ظهر منه من اسلام ويحكمون على الشخص بما ظهر منه من الكفر فهذه الاسباب هي التي يعني نحكم عليها على الشخص بالكفر او الايمان وهي الاسباب الظاهره المنضبطه الاسباب الدنيويه الاسباب الدنيويه فلا يضرنا يعني من خالفنا في هذا الموضوع انما الذي يهمنا ان نتعبد رب العزه جل وعلا بما امرنا به ثم يعني تكلمنا في الدرس الماضي وبالذات تكلمنا عن قاعده التكفير والمقصود بقاعده التكفير كما قلنا هو تكفير المعين هو تكفير المعين وهذه القاعده كما ذكرها اهل العلم انها يعني تنقسم الى قسمين ما الاول وهو التكفير المطلق والثاني القسم الثاني وتكفير المعين فمن حكم او كان يعني نص من نفسه حاكما على الناس لابد له من مسالتين الشرط الاول ان يكون عالما بالحكم المطلق عالما بالحكم المطلق يعني الحكم الشرعي هل الشرع سمى الفعل الفلاني كفر او لم يسمه كفرا فهذا يسمى بالحكم ماذا يسمى بالحكم المطلق علمك بان وطء المراه يسمى المراه الاجنبيه يسمى زنا سرقه البيوت او السطو على البيوت تسمى سرقه فالحكم المطلق ليس لا ينظر فيه الى الفاعل وانما ينظر فيه الى الحكم الشرعي لاننا اذا تعلمنا الحكم الشرعي بعد ذلك ننظر في افعال المكلفين فالحكم المطلق يبحث في الحكم الشرعي ولا يبحث في المعين وقلنا بان الحكم الشرعي او التكفير المطلق هو يعني ليس عقليا انما هو شرعي كما قال ابن الوزير عليه رحمه الله قال التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه والتكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه وقل بان هنالك يعني ضوابط لتكفير او الحكم على الافعال بانها كفر او غير كفر يعني الاحكام الشرعيه هل هي كفر او ليست كفر يعني الصلاه تقول هذا حكم شرعي اسمها هذه هذه العباده اسمها صلاه وهي عباده من العبادات كذلك تقول بان هذا الفعل كفر مخرج عن المله بدليل كذا وكذا مثبت الله عز وجل لا تبحث في المعينه ما تبحث في ما ثبت الله عز وجل هل هي كفر او ليست كفر سجل الصنم هل هي كفر او ليست كفر فالبحث هنا في هذا الموضوع ليس بحثا في افعال المكلفين وانما هو بحث في ماذا في الفعل نفسها اكثر من مره قلنا لكم بان الحكم الشرعي تعريفه هو خطاب الله او كلام الله المتعلق بافعال المكلفين اذا هو متعلق الخطاب الشرعي بافعال من بافعال المكلف ان طلبا او تخييرا او وضعا فنحن ننظر في الحكم الشرعي هل, هذ... هل هذه هل هذا الفعل عباده هل هو معصيه هل هو كفر بعد ذلك يبحث في حال من في حال المكلف وذكرنا ان هنالك قراءه وهنالك ضوابط تحكم تلك الافعال بانها كفر مخرج عن المله من هذه الضوابط اننا قلنا بان هذه الصيغه يجب ان تكون صيغه قطعيه الدلاله على الكفر صيغه قطعيه الدلاله على الكفر ايضا هنالك من الادله ذكرناها ان ياتي الكفر بصيغه الاسم بصيغه الاسم وليس بصيغه الفعل ولا المصدر لان الفعل كما يقول اهل العلم لان الاسم كما يقول اهل العلم يفيد الثبوت يفيد يفيد ماذا يفيد ماذا يفيد الثبوت بينما الفعل يفيد التجدد والحدوث الفعل دائما يفيد التجدد والحدوث ولذلك يعني باستقراء العلماء لكثير من النصوص الوالدة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا أن النصوص التي وجدت أنها كفر دون كفر إنما كانت لأنها جاءت بصيغة رسول الله الفعل بصيغه الفعل او بصيغه اسم الفاعل كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر فلم تاتي بصيغه الفعل انما جاءت بصيغه المصدر او بصيغه اسم الفاعل او بصيغه الفعل كل هذا بالاستقراء وجد ان هنالك نصوص صارفه سواء في نفس الحديث او صارفه من احاديث اخر وذا بثلنا لكم عن قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال وكفر ان الله جل وعلا قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وبعد ذلك قال الله جل وعلا انما المؤمنون اخوه وايضا قال الله جل وعلا فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له من اخيه شيء فسمى الله عز وجل القاتل أخا للمقتول او لاولياء المقتول في حال قتله لولي في حال قتله ل لوليه ايضا ذكرنا من الصيغ الداله او الامور الداله على الكفر ان كل كفر ورد في القران فانما هو كفر اكبر كفر اكبر وذكرنا ان الدليل على ذلك هو الاستقراء دليل على ذلك الاستقراء يعني العلماء يقولون كل كفر ورد في القران سواء سواء كان اسما او فعلا او مصدرا كله من الكفر الغائي كما قال الامام الشاطبي عليه رحمه الله وايضا ذكرنا لكم ان كل كفر دخلت عليه الالف واللام الاستغراقيه فانه كفر اكبر مخرج عن المله لان الالف واللام اذا دخلت على الاسم المفرد افادت كافه الصفات كافه الصفات كقولك زيد العالم يعني كل العلم فيه وتقول فلان الكافر يعني الكفر قد تحقق في هذا الشخص فسواء كان الاسم معرفا او غير معرف يدل على الكفر لكن ان جاء معرفا كان زياده وتاكيدا على ماذا تاكيدا على الكفر كقولنا في الالف واللام اذا دخلت على الاسماء او اذا دخلت على الجموع تفيد معنى الكل تقول يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون ان اقوام من امتي يستحلون الخيره والحرير والخمره والمعازف الان المعازف في الالف واللام تعني كل المعازف فلن استثنا من ذلك للدف ولا الشبابه ولا الزماره ولا العود ولا غير ذلك من الامور ولا غير ذلك من الامور ولكن جاء مثلا قالوا الله جل وعلا فسجد الملائكه كلهم اجمعين معننا لو قلنا فسجد الملائكه تكفي تعني كل الملائكه لكن اكفد هذا العموم بتاكيد ثم بتاكيد بتاكيد ثم بتاكيد وهذا يعني سبحان الله يعني لعلنا يعني في مره من المرات قبل فتره كنا نتناقش مع بعض الناس ويزعموا ان ليس كل الملائكه هم الذين سجدوا لله جل وعلا وانما سجد بعضهم وبعضهم لم يسجد فالله سبحانه وتعالى قد قال هذا الكلام لمن سياتي بعد ذلك وينكر سجود الملائكه وينكر سجود الملائكه حتى انه يعني في نقاشه معنا قال بان هذا السجود ليس سجودا على الجبهه بل هو سجود يعني السجود خضوع وعباده وانقياد لامر الله جل وعلا كسجود الشمس والقمر والشجر فيعني سبحان الله يعني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد اوحى الله عز وجل اليه وحيا حتى يرد على امثال هؤلاء الضلال بقوله ما من موضع شبر او موضع قدم الا وعليه جبه ملك ملك ملك ساجد فالان الله جل وعلا قال فسجد الملائكه كلهم اجمعين فهذه جاءت يعني من الفاظ العموم والتاكيد فالالف واللام ايضا اذا دخلت على الاسم المفرد افادت كمال المسمى وكمال صفات هذا المسمى فهذا ما يسمى حصر الصفات في المسميات حصر الصفات في المسميات وهي من ادوات الحصر كما ذكرنا لكم سابقا في دروس سابقه ايضا ذكرنا لكم يعني ما ذكره الشيخ الاسلام بن تيميه عليه رحمه الله في صار المسلول ان كل نفاق نعت صاحبه بالنفاق في القران فهو كفر اكبر مخرج عن المله بخلاف السنه فالسنه فيها الكفر الاكبر والكفر الوسطي والكفر الاصغر والكفر الاصغر فاذا يعني قاعده التكفير تنبني على هذا على على على اصلين الاصل الاول هو, هو الذي شرحناه في المره الماضيه وهو الكلام في الادله المعتبره شرعا بانها كفر اكبر مخرج عن المله وهو كما قلنا لكم يسمى بالتكفير المطلق او ثبوت صفه الكفر للقول والفعل بدليل قطعي ولذلك يعني احدى القصص التي حصلت مع بعض اخواننا و... و... و يعني كان يعني في احد المعسكرات في ايام الجهاد الجزائري وبعد يعني ان تغيرت وانحرفت بوصلت الجهاد الجزائري كلكم يعلم ان الجماعه الاسلاميه المسلحه بادئه نشات نظيفه نشات صحيحه ثم بعد ذلك تم اختراقها تم اختراقها وتغيير قادتها واستيلاء شرعيين من خارج هذه الجماعه وانحرفت هذه الجماعه وصارت تقتل المسلمين صارت تقتل المسلمين يحدثني احدهم فقال لي كنت معهم مره في ليله من الليالي قال فاخذ احدهم يقرا المعوذات ثم بعد ذلك اخذ ينفض نفسه ولا يمسح فقلت له ما لك تنتفض كما تنتفض الدجاجه فقال نظر اي قالت تستهزئ بالسنه قال ونظر لي الذين معه ايضا في المعسكر قالوا تستهزئ بالسنه قال انا لا استهزئ انا لا استهزئ بالسنه هنالك فرق بين الاستهزاء بالحكم التكليفي والاستهزاء بفعل المكلف الاستهزاء بالحكم التكليفي كفر مخرج عن المله لكن الاستهزاء بفعل المكلف قد يحتمل الكفر وقد لا يحتمل الكفر لانه فعل المكلف قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بمعنى قد يكون يعني موافقا للشرع وقد يكون غير موافق للشرع وهذا الذي كان ينتفض هو حقيقه لا يفعل الحكم الشرعي ولا يطبق الحكم الشرعي بالفعل وهذا غير صحيح كما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للرجل الذي كان يصلي ولا يتم ركوع صلاته ولا سجودها ولا خشوعها فقال له صلى الله عليه وسلم صل فانك لم تصلي ونحن نقطع ونجزم ان هذا الرجل لم يصلي الصلاه الشرعيه وليست هذه الصلاه التي صلاها هي الصلاه التي امر بها رب العزه جل وعلا او علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهذا ليس استنقصا ولا نقضا لهذه الفريضه بل ان هذا الرجل كان يصلي صلاه لم يامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء يقولون المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا يعني ما لم يعتبره الشرع وان فعلته فليس موجودا كما لم يصلي مثلا كان انسانا صلى من غير وضوء صلى من غير وضوء هذه صلاته شاي صحيحه ام باطله صلاته باطله قالوا هذا حكمه حكم حكم من لم يصلي يعني حكم تارك الصلاه وحكم الذي يصلي من غير وضوء كلاهما سيان المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا المعدوم شرعته المعدوم حسنا فاذا الكلام الاول الذي تكلمنا فيه معكم عن التكفير المطلق عن التكفير المطلق وهو الكلام عن الحكم الشرعي وكلامنا في هذا اليوم في مساله قاعده التكفير هو الكلام عن صفه الكفر في القول والفعل في القول والفعل اذا نتكلم اليوم عن فعل المكلف وعن قول المكلف وهذا الكلام يعني ان يكون نفس الفعل صريح الدلاله على الكفر صريح الدلاله على ايش على الكفر فهذا الكلام الذي يعني نريد ان نتكلم فيه في هذا اليوم ونقدم له مقدمه ذكرها الامام الشاطبي عليه رحمه الله فالكلام اليوم عن هذه الصفه التي ذكرناها لكم وقدمناها لكم رحمك الله بفعل من بهذا الفعل الذي حصل ان ذلك الشخص يعني حينما كان يمسح جسده لم يكن يمسحه بالطريقه الشرعيه انما كان ينتفض كما يعني قال الاخ الناقل كان ينتفض كما تنتفض الدجاجه كما كانت تنتفض الدجاجه وكذلك يعني الذي كان يصلي لم يكن يصلي الصفه الصلاه الشرعيه معلوم يعني عند اهل السنه والجماعه في مساله ال ما يسمى الافعال والاقوال هل يشتق من الافعال والاقوال اسماء لغه كما يقول الامام الامام الشيخ محمد الامين الشنقيطي وغيره كشيخ الاسلام بن تيميه عليه رحمه الله يقولون بان اجماع اهل اللغه على انه يشتق من الاسماء والافعال من الافعال قصد اقصد من الافعال يشتق منها اسماء يشتق منها ماذا اسماء هذا عند من عند اهل اللغه لكن في الشرع هل هذا الشيء يعني صحيح في الشرع هذا في الشرع له ضوابط في الشرع له ضوابط الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا والله عز وجل المستوى استوى على العرش هل يجوز ان نقول على الله عز وجل انه ان من اسماءه النازل هل يجوز لا يجوز ان يقال عن من, أن من اسماء الله عز وجل النازل كونه ينزل الى السماء الدنيا او نقول بان من اسماء الله جل وعلا المستوي لان الله عز وجل استوى على عرشه نعم استوى هذا فعل لكن لا يشتق في الشرع من الافعال اسماء لا يشتق من الاسماء من من الافعال اسماء كذلك ااا يعني رب العزة جل وعلا قال ويمكرون ويمكر الله الآن جاءت يمكرون ويمكر الله فعل ولا ماذا فعل؟ جاءت بالصيغة الفعل هل يجوز هل يجوز أن يقال عن الله جل وعلا أن يقال عنه بأنه الماكر هذا الكلام لا يجوز في حق الله جل وعلا ولا يجوز أيضاً يقال في حق الله عز جل للباسط لأن الباسط الله عز جل يمسط الرزق ولذلك تجد بعض الأسماء غير صحيح التي تنسب لله جل وعلا انما هي اسماء قد اشتقت من افعال والافعال لا يشتق منها اسماء قال الله جل وعلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله الان بعض الناس يقول بانه مثلا من سجد للصنم او او فعل الفعل الفلاني فهو كافر الان هو فعل وسجد للصنم زنا او وط امراه يقول عنه بانه زان لا هنالك فرق بين الفعل من ناحيه اللغه وهنالك الفعل من ناحيه ماذا المسمى الشرعي مسمى شرعي هناك القله هناك تلازم نقول عنه فلان ساجد هو ساجد للصنم جيد فلان فلان مثلا وط امراه وط امراه لكن هل يقال عنه بانه زاني ها الان هذا الفعل شيء وتوصيفه الشرعي نفسه يصبح شيء نفس الافعال نفس الفعل بالتوصيف الشرعي قد يسمى ايمانا وقد يسمى كفرا وقد يسمى فسقا وقد يسمى معصيه امام الشاطبي عليه رحمه الله له كلام في الموافقات يقول الافعال والتروك انما تعتبر من حيث المقاصد فاذا تعرت عن المقاصد فهي كافعال الجماد كافعال الجمادات والعجموات وليس لها تكيف شرعي يقول العمل الظاهر انما هو تكيف شرعي العمل الظاهر تكيف شرعي فلا يوجد فعل محسوس اسمه سرقه او اغتصاب او انتهاب او اختلاس فهذه كلها تكيفات شرعيه لاخذ مال الغير بغير حق نفس التوصيف هذا يسمى نباش وهذا يسمى لس وهند بنت عتبه رضي الله عنها تاخذ من مال زوجها من غير اذنه من غير اذنه فتسمى اخذته لحقها ولا تسمى سارقه بعض الفقهاء يقول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اباح لها ان تاخذ من مال زوجها واسمعوا الى الحديث قالت يا رسول الله ان ابي سفيان رجل مسكين وفي روايه شحيح فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي لك ولعيالك بالمعروف الآن بعض الفقهاء يقولون بأن المرأة لها حالة لأنه مختلف وهل هي من باب الفتية أم من باب القضاء الذين قالوا من باب الفتية قالوا أي مرأة لم يعطيها زوجها حقها الشرع فلها أن تأخذ من مال زوجها ولا تسمى سارقة ولا تسمى سارقة لكن إن كان زوجها قد كفاها فإن أخذت بغير إذنه فهي سارقة انظروا يعني الفعل الظاهر كله أخذ مال من الغير اخذ مال من الغير بغير اذنه لكن هنا قالوا ان اعطاها فلا تعد فتعد سارقه وان لم يعطها فلا تعد سارقه وانما تاخذه حقا لها الذين قالوا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قضى لها قضائا قالوا اي امراه اخذت من مال زوجها بغير اذنه سواء اعطاها او لم يعطها فهي سارقه الا ان يحكم لها القاضي الا ان يحكم لها القاضي بهذا الشيء فعند ذلك لا تعد سارقه فاذا الامام الشاطبي عليه رحمه الله يتكلم في مساله دقيقه جدا سينبني عليها الكلام ان شاء الله في الدروس القادمه انه لا يوجد فعل محسوس اسمه سرقه او اغتصاب او انتهاب او اختلاس فهذه كلها تكيفات شرعيه لاخذ مال الغير بغير حق ولا يوجد فعل محسوس اسمه زنا وانما اسم الفعل المحسوس وطء اسمه ماذا اسمه وطء والزنا تكييف شرعي والزنا تكييف شرعي لولا هذا العقد الشرعي الذي سماه الله عز وجل زواجا ما اعتبرنا هذا زواجا ولاداره بعض الزواجات لا نعتبرها زواجا لانها لم تاتي على التكييف الشرعي وان كانت وطئا للغير وان كانت ماذا وطئا للغير كذلك قال لا يوجد فعل محسوس اسمه هجره وانما هو السفر الى المدينه وكذلك الجهاد تكييف شرعي وربما كان اسمه المحسوس هو القتال او ازهاق النفس او غير ذلك وعندنا فعل محسوس واحد قد يؤخذ باختلاف المقاصد حسب القراء حسب القراء عده ابحاث بحسب القراء عده تكييفات شرعيه فقتل النفس قد يسمى جهادا وقد يسمى قصاصا وقد يسمى دفعا للصائل وقد يسمى مواله الكافرين او حرابه او جريمه او قتل غيره او بدون غيره او خطا قالوا العمل الظاهر انما يؤخذ من اقتران المقاصد وتعرف بدلالاتها الحاليه والمقاليه بالافعال المحسوسه اذا الان حتى نلحق الصفه بالموصوف لا يجوز لنا ان نخلط بين المعاني اللغويه والمعاني ماذا الشرعيه لان هذا القتال نفسه قد يسمى قتال ماذا قد يسمى في سبيل الله وقد يسمى القتال نفسه جهاد الدفع وقد يسمى جهاد الطلب وقد يسمى قتال البغاء وقد يسمى بقتال دفع الصائل وقد يسمى والعياذ بالله يعني حرابه وتعد على حرمات الله عز وجل قد يسمى قتل نفس بغير حق فاذا في اللغه هو قاتل في اللغه هو قاتل لكن التكييف الشرعي هذا الذي يجب علينا ان ننتبه لهذه المساله الدقيقه ان المسلم اذا اتى بالتكييف الشرعي بالتكييف الشرعي يحكم بان هذه صلاه وان كان قد صلى كفعل لغوي الرجل صلى ولا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل فانك لم تصلي فهؤلاء هذا الرجل قد صلى لكن هل هذا الفعل تكييفه الشرعي يوافق الشرع فلذلك لا يجوز الخلط بين المسميات اللغويه وبين التكييفات الشرعيه ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وجاء الرجل الاعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله اذا كلها كله قتال الموجود الان في سوريا كله قتال ضد من ضد نظام بشار الاسد منهم من يقاتل حميه ومنهم من يقاتل شجاعه ومنهم من يقاتل قتال يعني يقاتل قتال طائفي كما يقال بين اهل السنه وبين من وبين الشيعة الان الغالب على القتال على بعض الجبهات الاسلاميه والتي تسمي نفسها اسلاميه انها تقاتل قتال ماذا قتال طائفي كما يروج الاعلام في هذا الزمان ويضخم الامور فيجعل القتال بين اهل السنه والجماعه وبين من وبين الرافض وهنالك من يقاتل من اجل الايمان ومجل الكفر يعني معركه الايمان ومعركه الكفر والذي يقاتل من اجل معركه الايمان ومعركه الكفر لا يفرق بين النصيريه وبين المرتدين وبين اتباع الامريكان وبين اثباع الفرنسيين وبين كل المرتدين الذي يقاتل فيصل عنده الايمان والكفر غير الذي يقاتل قتال طائفي فاذا الشرع هو الذي يسمي هذا زنا او يسميه جهادا او يسميه سرقه فليس كل اخذ مال من الغير يعتبر ماذا يعتبر سرقه في الشرع ولا كل فعل يعتبر زنا ليس كل فعل يعتبر زنا يعاقب على الانسان ويحد عليه حد ازين فعلا يستحق الانسان اسم الزاني الا اذا توفرت فيه الشروط الشرعيه وانتفت عنه الموانع فالان العلماء لهم كلام في المكلف بعد ان تكلموا عن الحكم الشرعي بالنسبه لماذا للاحكام الشرعيه المتعلقه بالتكفير كما ذكرنا لكم ان يكون نص قطعي الدلاله ان يكون نفس النص يعني الذي يبينه قطعي الدلاله ان يكون اسم وليس فعلا ان يكون معرف بالالف واللام الاستغراقيه ان يكون من الكفر الذي ورد في القران لانه كل كفر ورد في القران سواء كان بصيغه الاسم او بصيغه الفعل او المصدر فهو من الكفر الاكبر كذلك يعني الاجماع ايضا معتبر في هذه المساله فالان الصفه الكفر كما قلنا لكم الشرط الثاني في الفعل والقول ان يكون هذا القول والفعل صريح الدلاله على الكفر صريح الدلاله على الكفر اي مشتمل على المناط المكفر الوارد في النص الشرعي مثاله رجل استغاث بغير الله جل وعلا فقال يا فلان ارزقني يا عبد القادر احي ولدي يا فلان انصرنا على اعداء المله واعداء الدين فالان هذا الرجل ولياذ بالله يستغيث بالله ولا يستغيث غير الله يستغيث بغير الله وفي ما لا يقدر عليه الا رب العزه جل وعلى الا رب العزه جل وعلى ف فالان يعني هنالك نصوص واضحه كل الذي ايضا يستهزئ بالدين وكل الذي يسب الله عز وجل هل هل يستطيع الانسان ان يقول انا لا اقصد حينما اسب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الدين ليس هنالك مجال لان يقال بان هذا الرجل قصده يحتمل الخير او يحتمل المعصيه دون الكفر فهذه النصوص صريحه الدلاله على هذا العمل المكفر بذاته وفي مقابل النص الصريح كما يقول اهل العلم هنالك نصوص غير صريحه يعني هنالك نصوص وافعال صريحه من المكلفين كما قلنا لكم نصوص صريحه كسب بالله عز وجل هل يقول انا لم اقصد الرب هل يستطيع ان يقول انا لم اقصد الرسول صلى الله عليه وسلم هل يستطيع الانسان يقول انا ادعو هذا الميت ولا اقصد الكفر هل يستطيع انسان ان يستهئ يقول استهزئ بالله عز وجل ولا اقصد رب العزه جل وعلا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هنالك افعال غير محتملت الدلاله في المقابل كما قلنا لكم هنالك افعال محتملت الدلاله من هذه الافعال التي تحتمل الدلاله ولا بد ان يبحث فيها و... او يبحث فيها ما كان او ما يكون حاله الكفر في المال النوع الاول من انواع الالفاظ المحتمله الدلاله النوع الاول هو ما يكون الكفر فيه كفرا في المال ولذلك اهل السنه والجماعه يقولون ليس من قواعد اهل السنه والجماعه انهم يكفرون في الحال ولا يكفرون بالمال او بما تؤول اليه الاقوال وهذه المشكله عند باء كثير من الناس حينما بعض الناس يتفلسفون ويريدون ان يردوا على الموحدين وعلى اهل السنه والجماعه في هذا الزمان يقولون هنالك فرق بين الكفر المطلق وتكفير معين نقول لهم نعم هنالك فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ونذكر لهم القواعد لكن ليست كل المسائل كبعضها البعض هنالك النصوص الواضحه الصريحه وهنالك النصوص غير غير الصريحه بل هي النصوص المحتمله وهذه لها عده درجات الدرجه الاولى ما يكون الكفر فيها في المال بما تؤول اليه الاقوال واهل السنه والجماعه يختلفون عن اهل البدعه والضلاله انهم لا يكفرون بما تقول اليه الاقوال انما يكفرون في الحال انما يكفرون بماذا في الحال ولذلك لا يكفرون الفرق ال72 فرقه ليش لا يكفرون يقول من قال بان الله عز وجل من قال بان الايمان والتصديق كفر هكذا يطلقون اهل السنه والجماعه ويقولون من قال من قال بان القران مخلوق كفر كثير من الالفاظ التي يطلقونها على ال72 فرقه هل يقال بانه القول بان القران مخلوق ك قضيه الحكم بغير ما انزل الله والتشريع على الله عز وجل هل يسو مثلا بين التشريع على الله عز وجل وبين قول الانسان على الايمان هو التصديق ويحتج بكلام شيخ الاسلام التيميه هذا المكان هذا المكان ليس فيه احتجاج ابدا لان هذا النص الاول وهو التشريع على الله عز وجل يدخل في النوع الاول وهو النص غير محتمل الدلاله غير محتمل الدلاله النوع الثاني وهو التكفير في المقال او بالمال او بما تقول اليه الاقوال وبعضهم يقولون تكفير بلازم المذهب التكفير بلازم المذهب اهل السنه والجماعه يقولون بان لازم المذهب لازم المذهب فيه تفصيل ان كان لازم المذهبي حقا قالوا فهو لازم ان كان لازم مذهب حق فهو ماذا فهو لازم واهل السنه والجماعه كلهم ملتزمون بالحق كما كان يقول الامام الشافعي عليه رحمه الله ان كان هذا الحديث صحيحا فهو مذهبي قال وان لم يكن لازم اللازم المذهبي حقا انما كان لازم المذهب باطل فيقولون عندنا تفصيل في هذا الموضوع عندنا تفصيل قالوا ان التزم صاحب المذهب الباطل بلازمه فانه يلزمه فانه يلزمه وان لم يلتزم به فانه ماذا فانه لا يلزم فانه لا يلزموا ولذلك يقولون بالعموم لازم المذهب يعني الباطل ليس بمذهب لازم المذهب لي ليس بمذهب ويقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام لماذا لم نكفر الفرق الاثنين والسبعين فرقة قال لأن كفرهم في المآل أو بالمآل كفرهم بماذا بالمقال يعني بما يلزم من ذلك من تكذيب لايات الله جل وعلا ومن تكذيب لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وهم لا يلتزمون ذلك ويدفعونه بل يكفرون من التزم بلازمه بل يكفرون من التزم بلازمه الذي يكفر بلازم مذهبي ايها الاخوه ليس اهل السنه والجماعه الذي يكفر بلازم مذهب كل الفرق كل الفرق يكفرون بلازم بلازم المذهب ولذلك تجد مثل الأشعرية يكفرون الخوارج على ماذا يكفرونهم؟ يكفرونهم لأنهم كفروا الصحابة وتكفير الصحابة يلزم منه تكذب قول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فقالوا ومن كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب قول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة الشجره لكن هل الخوارج يلتزمون هذا اللازم ويكذبون قول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين يدبائعونك تحت الشجره هم يلتزمون ذلك لا يلتزمون ذلك كذلك حينما يقول اهل السنه والجماعه من قال بان الايمان هو التصديق كفر لانه يلزم من ذلك عدم تكفير ابليس وعدم تكفير من فرعون ابليس قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين حتج عليهم اهل السنه والجماعه بهذه الايات وبقول الله جل وعلا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وقول الله جل وعلا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره واني لا اظنك يا فرعون مذبوره لكن حينما الزامهم اهل السنه والجماعه بهذا اللازم انه يلزمهم ان يردوا ايات الله عز وجل او ان يلتزموا بما فيها او بما دلت عليه قالوا نحن نقول بان الايمان هو التصديق لكن هؤلاء الناس كفرهم الله عز وجل لمعنا لا نعلمه لمعنا لا نعلمه فاذا التكفير بلازم المذهب ليس ليس منهج اهل السنه والجماعه انما هو منهج من اهل الفرقه والضلاله ومبنى ذلك كما ذكرنا لكم في بدايه الدروس حينما تكلمنا عن كلام الله جل وعلا ان هؤلاء الناس يقولون بان كلام الله جل وعلا هو المعنى هو المعنى القائم في النفس المعنى القائم في النفس المجرد عن الصوت والحرف وبعضهم يقول هو عباره عن المعنى القائم في النفس المجرد عن الصوت والحرف ولذلك عندهم الكلام ليس الصوت والحرف انما هو معناه يعني معناه ايش يعني لازمه وما يؤول اليه فكل ما يفسر به فهو معناه كل ما يفسر به فهو معناه وانبنى على هذه المسائل مسائل كثيره من ذلك انهم يقولون بان الامر بالشيء هو عين النهي عنه ضده هو عين النهي عنه ضده اذا عندهم يعني التكفير بلازم مذهب من الذي يكفر بلازم مذهب اهل البدع اهل سوره الجماعه لا يكفرون بلازم المذهب وبما تقول اليه الاقوال بل يقولون بان لازم المذهب الباطل ليس بمذهب حتى يذهب اليه صاحب هذا القول هذا الكلام ينحفظوه لكن قد يختلف انا بعض الناس قاعده وهي ان نيه الكفر في المال كفر في الحال نيه الكفر في المال كفر في الحال معلوم كما قلنا لكم ان الكفر قد يكون قولا وقد يكون عملا وقد يكون اعتقادا فان انسان نوى ان يكفر في قلبه في السنه القادمه نوى انكفر في السنه القادمه مجرد ما نوى ان يكفر كفر من ساعته ولذلك لما اراد بعض الناس ان يذهبوا الى دوله بني عبيد فناهاهم بعض الناس وقال لهم وقالوا لهم انهم سيكرهونكم على الكفر قالوا ان كرهونا على الكفر كفرنا يعني نوى واضمر في انفسهم انهم اذا اكرهوا على الكفر قالوا كفرنا فعلماء المالكيه كما يذكر الامام الذهبي قالوا كفروا من ساعتهم كفروا من ساعتي لان نيه الكفر في المقال كفرا في الحال النوع الثاني من انواع الكفر المحتمل او الفعل المحتمل للكفر وعدم الكفر ان يكون هذا الفعل له اكثر من معنى نفس هذا الفعل يكون له اكثر من معنى وفي ذلك يعني يقول الامام الشاطبي عليه رحمة الله يذكر فاعدة من قواعده فيقول عليه رحمة الله يعني كما ذكر عنه صاحب كتاب الجامع قال كل ما له ظاهر كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهري يعني إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر قال إلا عند قيام المعارض إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر وكل ما ليس له ظاهر فلا يترجح احد محتملاته الا بمرجح شرعي الا بمرجح شرعي فاذا هنالك اعمال ظاهره قد يختلط فيها كما يقال الحق بالباطل وهنالك مرجحات وسنذكر امثله على هذا الذي ذكرناه امثله على هذا الذي ذكرناه من هذه المرجحات او دعونا نذكر لكم يعني مثال على ذلك وبعد ذلك نعود اليه رجل رايناه يدعو عند قبر ميت رجل رايناه يدعو عند قبر ميت نحكم مباشره عليه بالكفر هذا الذي يدعو عند قبر الميت قد يكون لو سالناه يقول انا ادعو الله عز وجل عند هذا الميت لاني احسن الضاد أدعو, ادعو يقول هذا الاول يقول ادعو الله عز وجل لهذا الميت انا جيت عند هذا القبر فادعو الله عز وجل لهذا الميت تستطيع ان تكفره ها ما تستطيع ان تكفره ولا ان تستطيع بل قد تقول له جزاك الله خيرا انك تدعو لهؤلاء الاموات راينا ايضا رجلا ثالث عند هذا القبر يدعو عند الميت فقلنا له من الذي تفعل قال ادعو عنده قلنا لو تدعو له قال لا أدعو عنده الله عز وجل لماذا يقول لأن هذا الرجل له مكان عند الله عز وجل وله وله فنقول له إن فعلك هذا بدعة فعلك هذا بدعة انظر يعني عبادة بدعة ووجدنا رجل آخر يدعو عند هذا القبر فسألنا قال أنا أدعو صاحب هذا القبر أن يشفيني أو أدعوه أن يرزقني أو أدعوه أن ينصرني هذا يكفر ولا ما يكفر يكفر انظر يعني نفس الفعل قد يكون عباده وقد يكون بدعه وقد يكون كفر مخرج عن المله قد يكون كفر مخرج عن المله ولذلك هذه الافعال التي تحتمل اكثر من معنى لا يجوز للمسلم ان يخدم على تكفير الاخر فيها قبل تبيين قصدي وتبين القصد في هذه المسائل له يعني يعني له مرجحات قد يكون هذا المرجح كما ذكر اهل العلم قد يكون يعني المرجح ينظر في قصد الفاعل اما ان ينظر الى العرف واما ان ينظر الى النيه واما ان ينظر الى قرينه الحال واما ان ينظر الى قرينه الحال فلا بد من تبيين قصد الفاعل لا بد من تبيين قصد الفاعل بالطبع بعض الناس يقول ما المراد بقصد الفاعل ما المراد بقصد فاعل طبعا هنالك الافعال لها قصدا كل فعل كم قصد له قصد قصد الى فعله وقصد من فعله قصد الى فعله وقصد من فعله العبادات لا تقبل عند الله عز وجل الا اذا ايش اذا وجد فيها القصد يعني المنافق ينسى الله الى ماذا تقوم حينما يذهب الى المسجد يقول انا اذهب انا اذهب للصلاه اذا هو قصد للصلاه ولا ما قصد للصلاه قصد الى الصلاه والمؤمن ايضا قصد الى الصلاه لكن هل القصد الى الصلاه وحده يكفي لقبول العباده عند رب العزه جل وعلا لا يكفي بل لابد ان يقصد ايضا من ذلك وجه الله جل وعلا المنافق يقصد يقصد من يقصد الى الى الصلاه ولكنه لا يقصد وجه الله جل وعلا انما يقصد منها رياء الناس قالوا اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسال يقومون بقصد ولا ما يقومون بقصد هم يقومون بقصد للصلاه يريد ان يعمل هذا العمل لكن ما ما الذي يريده من هذه الصلاه قال رياء الناس رياء الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فالعباده تحتاج الى امرين تحتاج الى قصد هذا الفعل وتحتاج الى القصد من هذا الفعل فهنالك قصدان قصد الى الفعل وقصد من الفعل قصد الى الفعل وقصد من الفعل ما هو المعتبر في قضيه القصد في قضايا المخالفات الشرعيه المخالفه للشرع المخالفه للشرع هل لابد من اعتبار القصدين ام يكفي القصد الواحد الافعال تنقسم في هذا الموضوع الى قسمين تنقسم الى قسمين قسم يكفي فيه القصد الى الفعل يكفي فيه القصد الى الفعل ليش لاننا قلنا هنالك افعال لا يعني لا تحتاج الى اكثر من القصد هي صريحه الدلاله على الكفر كما ثبت الله عز وجل وكالسوا وكالستهزاء بالدين وكالقاء المصحف في القاذورات انسان القى المصحف في القاذورات نقول له ما الذي قال القيته في القاذورات قيل له لماذا فعلت يقول اريد يعني ان اعبث لا اريد هذا المصحف فالقهه في القذره هذا يكفر انسان يستهزئ يقول لا اقصد من ذلك الكفر انما اقصد من ذلك التسليه نقول له تكفر وتخرج من المله ولذلك انذر الله عز وجل ولا ان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل بالله واياته ورسولي كنتم تستازون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يقول شيخ الاسلام التيميه قال وبالجمله لماذا قال بالجمله لانه ليس كل الافعال كبعضها البعض قال وبالجمله فكل من قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك فكل من قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يقصد الكفر احد الا ما شاء الله اذ لا يقصد الكفر احد الا ما شاء الله اذا هنالك افعال يكفي فيها القصد الى الفعل القصد فيها الى الفعل وعدم القصد في الفعل في كلها لا يكون كفرا عدم القصد فيها الى الفعل الاول لا يكون كفرا بمعنى واضح يقول بالمثال يزول الاشكال بالمثال يزول الاشكال رجل كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اضل راحلته وعليها طعامه وشرابه عليه طعامه وشرابه فانفلتت منه فلحقها ثم ايس وانام في ظل شجره ينتظر الموت استيقظ فإذا راحلة فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الآن العلماء يقول لم يكفر هذا الشخص لأنه لم يقصد أن يقول هذا الكلام أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فاخطا لسانه فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح هذا لم يقصد الى هذا الفعل اصلا لم يقصد الى هذا الفعل اصلا لكن لو قال اللهم انت عبدي وانا ربك لكن قال لا اقصد الكفر يكفر لا ما يكفر يكفر هذا يكفر قال قال قاصد الى هذه الكلمه لكن لا يقصد منها الكفر كما قال لزوجتي انت طالق لكن قال انا والله امزح معك تطلق ولا ما تطلق زوجته تطلق بخلاف رجل اراد ان يقول زوجتي طالعه فقال زوجتي طالقه فصار عنده ماذا صار عنده خطا في اللفظ صار عنده خطا في اللفظ هو اصلا لم يقصد الى الكلمه اصلا لم يقصد الى الكلمه اصلا بخلاف الذي قصد اليها ولم يقصد معناها فهذا في حق الجميع ينتفي اذا لم يقصد الى اللفظ اصلا لكن ان قصد الى اللفظ ولم يقصد ما يترتب عليه فهذا يعني لا يعذر إن كان اللفظ لا يحتمل إلا معناً واحداً ولذلك يقول من قيم وغير من قيم قال ترتب الأسباب للشارع وليس للمكلف المكلف إذا قام بالسبب ترتب الأحكام والمسببات لمن؟ للشارع وليس لمن؟ وليس للمكلف وليس لأه المكلف فالان يعني عندنا افعال اخرى تحتمل اكثر من معنى كما ذكرنا لكم الذي يدعو عند قبر الميت يدعو عند قبر الميت هذا الفعل ما الذي يحدده الفعل نفسه ولا القصد هنا اذا هنا يحدد الفعل القصد لان هذا نوع اخر غير مثبت الله عز وجل وغير الاستهزاء بالدين ننظر هنا في قصد من في قصدي المكلف كالرجل الذي ذكرناه لكم ومثلنا لكم به وهو الذي كان يدعو عند قبر ميت عند قبر ميت فهذا الرجل يعني ااا سالنا فقال انا ادعو للميت وهذا الرجل الاخر سالنا قال انا ادعو عند هذا الميت رب العزه جل وعلا لعل الله عز وجل يستجيب لي ببركه هذا الميت فنقول له يعني ان فعلك بدعه والرجل الثالث قال انا ادعو هذا الميت فنقول له ان هذا كفر مخرج عن المله لاننا تبينا تبينا حاله من قصده تبينا حاله من قصده من هذه الامثله التي يذكرها العلماء ايضا وهو يعني موضوع مهم جدا وهو فعل حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه ومكاتبته لقريش لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يسيروا لفتح مكه فكاتبهم رضي الله عنه واخبرهم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم لهم بجيش يسير كالسيل فقال لهم والله والله لو لم يكن يعني وقال لهم ان الرسول ان الله عز وجل ناصره عليكم حتى يعني اتيت بتلك الضعينه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله اني كنت امرا من قريش ولم اكن من انفسهم يعني كان غريبا كان غريبا وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها اهلهم واموالهم بمكه فاحببت اذ فاتني من النسب فيهم ان اصطنع اليهم يدا يحمون قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم فقال عمر دعني يا رسول الله فاضرب عنقه فقال انه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر في فعل حاطب لو كان كفرا لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الفعل لا يحتمل إلا دلالة واحدة لكن لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قاله ورأى سابقته في الإسلام من شهود بدر ومن الحسنات الماحية فلذلك قال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قد صدقكم قد صدقكم فقوله قد صدقكم ان هذا الفعل يحتمل ماذا يحتمل الكفر ويحتمل ماذا ويحتمل المعصيه وفي ذلك يقول الامام الشافعي عليه رحمه الله في هذا الحديث يقول مع ما وضحنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لانه لما كان الكتاب يحتمل ان يكون ما قال حاطب كما قال من انه لم يفعله شاكا في الاسلام اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينظر الى قولي حاطب لوحده انما نظر الى ماذا نظر الى الرساله لقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالليك السيل والله لو لم يكن الا وحده لنصره الله عليكم اذا الان هذه المعلومات يعني فيها تخويف للمشركين ولا فيها رجاف او فيها فضح لعورات المسلمين ليس فيها فضح لعورات المسلمين لكن كان من عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يورى في غزواته حتى لا يستعد له الاعداء فالامام الشافعي عليه رحمه الله قال لانه لما كان الكتاب يحتمل ان يكون ما قال حاطب كما قال من انه لم يفعله شاكا في الاسلام وانه فعله ليمنع اهله ويحتمل ويحتمل ايضا ان يكون زله لا رغبه عن الاسلام واحتمل المعنى الاقبح اذا انسان وجدنا عنده تقرير هل ينظر في التقارير كبعضها البعض هل يقال ما يعني في فيما فعله حاضر كالذي يفعله بعض الناس في هذا اليوم ليس هنالك مقارنه لكن ان وجد نفس لنا الكلام ينظر في حال الانسان قال كان القول قوله قال لم يحتمل يقول الامام الشافعي عليه رحمه الله وان فعله لا يمنع اهلا ويحتمل ان يكون زله الدارقطني والسلام واحتمل المعنى الاقبح كان القول قوله في محتمل فعله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بانه لم يقتله ولم يستعمل عليه الاغلب ولا احد اتى في مثل هذا اعظم في الظاهر من هذا لان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الاداميين بعده فاذا كان من خابر فاذا كان من خابر المشركين بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه وما عاب عليه الاغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في اقل من حاله واولى ان يقبل منه مثل ما قيل منه قيل للشافعي افرأيت ان قال قائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق انما تركه لمعرفته بصدقه لا بان فعله كان يحتمل الصدق وغيره لانه بعض الناس يحتج بكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه قد صدقه فقال انما تركه لمعرفتي بصدقه لا بان فعله كان يحتمل الصدقه وغيره فيقال له من الذي رد الان الامام الشافعي عليه رحمه الله قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم يعني كما عافى عن حاطب بعلمه في حاله كما يقول هؤلاء الناس فلقد جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ان كثير من المنافقين كانوا كاذبين فلماذا لم يعاقبهم مفهوم هذا الكلام فيقول قال يعيد الكلام فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه انما حكم في كل بالظاهر يعني سواء حكم على المنافقين او حكم على من على حاتم رضي الله عنه وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولان لا يكون لحاكم بعده ان يدعي حكما له مثل ما وصفتم من علل الجاهليه لانه بعض الناس قد يحتج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول قد صدقكم ممكن ولا مش ممكن ممكن اي انسان يقول قد صدقكم لكن متى يقال قد صدقكم يقال ينظر في حال هذا الشخص في حال الكتاب الذي اخبر فيه عن المسلمين هل كلامه ككلام حاطب ايضا ينظر في حال هذا الشخص ما هي سابقته في الاسلام ما هي اعماله الصالحه ينظر ايضا في المبررات التي جعلته يعني هذا الرجل لم يكن من قريش قال لم اكن من انفسكم لم اكن من انفسهم ف كان خائفا على ماله وخائفا على عياله وخائفا على اولاده اذا القاضي ينظر في هذا الحال وينظر في الافعال المحتمله في الافعال المحتمله التي تحتمل المعنى القبيح وتحتمل الذله وتحتمل الذله ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القول قول من قول حاطب لماذا جعل القول قول حاطب لان الكتاب فيه ما يحتمل الحق وفيه ما يحتمل الباطل ولان حاطبا كان عنده قراباء لم يكن عنده قرابه وكان عنده مال وعنده اهل وخاف على ماله وخاف على اهله ايضا له سابقه انه شهد بدرا فكانت له اعمال ماهيه اعمال ماهيه فاذا ينظر في قصد الفاعل كذلك بعض العلماء ايضا نحتج انا بحديث معاذ رضي الله عنه لما قادم من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ ما هذا يا معاذ قال اتيت الشام فوافيتهم يسجدون لاساقفتهم وبقارقتهم فوددت في نفسي ان نفعل ذلك لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فاني لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرته المراه ان تسجد لزوجها الامر المراه ان تسجد لزوجها الان العلماء يفرقون يعني كما يقول الامام القرافي عليه رحمه الله في كتاب فروق يفرقون ما بين السجود الذي يسجد في غير الله ما بين السجود للحجر والسجود لماذا للبشر الحجر تحت اي نوع يدخل العلماء يقولون النوع الاول يدخل تحت النوع الاول الذي لا يحتمل الا معنى واحد لا يحتمل الا معنى واحد ولذلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام ساله وقال هل يسمعونكم من تدعون يعني لماذا تسجدون لهم هل يسمعونكم من تدعون او ينفعونكم او يضرون لو كانوا ينفعون او يضرون لقالوا ينفعوننا ويضروننا ولذا قالوا لذلك لم يجيبوه بل قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون لكن الرجل حين اسجد للرجل قد يسجد له احتراما له قد تسجد المراه لزوجها احتراما لها ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد امرت المراه ان تسجد لزوجها واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس سجد حقيقه لمن لادم عليه الصلاه والسلام ولو كان شركا كما يقول شيخ الاسلام بن تيميه لما يعني لما اباحه الله عز وجل اذ ان الشرك لا ينسخ شرك لا يونسخ وخال الله جل وعلا ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا لكن هل سمعتم بان اناسا من الصالحين او الانبياء سجدوا للصنم او سجدوا لحجر او سجدوا لشجره وكما قلنا لكم يعني حينما وضع الامام القرافي عليه رحمه الله في الفروق قال فرق ما بين السجود للحجر والشجر من مكان يعبد وما بين السجود للبشر من الاباء والعلماء قال لازلت اسال شيخ العزه ابن عبد السلام عن هذا يعني لماذا هذه كفر وهذه لم تكن كفرا قال حيرتني هذه المساله حيرتني هذه المساله فيفرق في المسائل التي يحتمل فيها الفعل اكثر من قصد المساله الثانيه غير قصد الفاعل وهي المساله قرائن الحال المصاحبه للعمل قرائن الحال المصاحبه للعمل ومثاله لو ان انسانا يلقى مصحفا في النار القى مصحف للنار معلوم لو ان انسانا عنده مصحف واراد ان يتخلص من هذا المصحف وكان المصحف يعني قد تمزق او خاف عليه الضياع فله بعض العلماء يقول يدفنه في الارض وبعض العلماء يقول يحرقه في النار كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما احرق المصاحف بعد ان جمع المصاحف كلها في مصحف واحد فاحرق الاخرى فالعلماء يقولون هذا الفعل يحتمل امرين اما ان يحتمل المعنى الحق واما ان يحتمل نوع الباطل الباطل فلو راينا انسانا احرق مصحفا لا اقول القاه في القمامه اذا القاه في القمامه لا يحتمل هذا الفعل الا قصد واحد لكن القاه في النار واحرقه العلماء يقولون إن كان هذا الرجل معروف من حاله انه يصاحب الزنادقه هذا احراقه للمصحف هل يكون من باب العباده اه لا يكون من باب العباده انما يكون من الهياده بلا من باب الزندقه يكون من باب من باب الزندقه فهذا الانسان يعني ينظر في حاله ينظر في حاله ان كان هذا الفحل يحتمل الصواب ويحتمل الباطن فينظر في حاله ان كان مصاحبا للزنادقه او مصاحبا للمنافقين فهذه من القرائن التي ترجح التهمه على ذلك الشخص المساله الثالثه كما يتكلم فيها ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين النظر في العرف النظر في العرف وهذه المساله يتكلم عليها عليها في احكام الكفر ويتكلم عليها في احكام الطلاق فينظر في الفاظ الناس لان بعض الناس عندهم بعض الكلمات في عرفيات تعتبر طلاقا او لا تعتبر كفرا فهؤلاء الناس يعني يقصدون بهذا المعنى كذا وهؤلاء الناس يقصدون بهذا المعنى كذا فينظر في العرف ينظر في العرف ما الذي متعارف عليه بين الناس ما المراد بهذه الكلمة بين الناس فإن كان المقصود بها معنى طيب فلا يتكلم في الشخص ولا يكفر وإن كان غير مقصود بها معنى يعني غير معنى جيد فعند ذلك يعني يحاسب الانسان على ما قاله يحاسب الانسان على ما يقف قاله ويعني ان شاء الله يعني الوقت لعل الوقت قد ادراكنا في المره القادمه يعني نعرج على ما تكلمنا في اخر مره وندخل ان شاء الله في موانع التكفير الاكراه الخطا في التاويل العذر بالجهل فان شاء الله في الدروس القادمه نتكلم نتكلم على هذا الشيء واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا واياكم بما سمعنا اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاؤوا الى صراط مستقيم وجزاك الله خيرا